أعود بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إن لَكُم نذيرٌ مبينٌ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاك إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَ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 انهم مناقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من صرني من الله إن ترتدهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عذاب خزي إن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لي يأتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إن إذا لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ الْتَنَافُ فَأَكْثَرُ تَجْدِالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ma to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 اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين في ليل وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.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 يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين طال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء طال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي أكى ويا سماء أقلعيم وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي